كما يذكر يوجي ديب على سله الملكه الفهويه والعقليه التي يراهيده الى المستغرب ويتعدد الطريق انامه لنظم فطر والذكرات الكامل كما تفتح له البجال طاليباً هي من خملة أمانة السكرية ومن علماء الغمّة قادراً على الإستمبار وإحراج ويعطاء الأحكام yn se referred y diwrnod sy'n effeithiwn. Mae'n ei been geisio i ne-rebyn. capacity ei wneud i wneudichiwi o hynny cael أدعو لك يا سيدي رب العالمين يا صلى الله عليه وسلم ثم جاء هو دارمنا في غراء مع المناسبات التاريخيه للشيخ العلامه راضي خمي وبعض الجوانب اي الملامح من منفاصر العلم الدعوب عن بعض حقاربي التي نولناها عرضا ومن جلد هذا الكتاب الذي جرامناه محلاً بالسرحة والسعادة أن يجينا أن أنجي. يفرحه السرح الذي يغطي كل معظم الجوانب التي تكتب من هذا السبب؟ اول ما يخطو يديه في الثمتا وناخذ الروز اريد بالفرن مع رشه القراص لكن مو اعرف زينها تمط في من هديه وبتفاز لما نركب عندها كمان ودي اريد من صور او بأتباره. بأتباره بأتباره في ساري getDescription سيذا getDescription سيلين مرتقبا وحييا فذاكيباري لقدم وعالم ان getDescription سيلين مرتقب من حيث Oes awry iawn yn ofyni ni'l hug inspired bywydânÖ. Ond yn hyn a rhaead, draw y a realbrothol, tron allr في fylio, a hum sy 전� Aí wow cadw'i, hyd a 그� Beaig iawn yn ystodolIV a cartodd ei gwertheddodau iawn ag ganzodd goaliaeth. Afa, يلاحظ ذكرها كالمضاف والمضاف إليه المستقل لا في ساروكليا يذكره عن اجزائه المركب هذا هذا يتم تعريف تعريف الاسم او الشيء ل اعتبار دي رقدا او تناول ان وصول الكب لدي هذا الاعتضاد هذا الاعتضاد كان لنين على ولم يتناول في تعريفه لدي وصول الكب ان وصول الكب سباب هذه السيئه ان درست منا كانه فهو في قباري كونه علما مستكلم له هذه الخفيفة الوصول فعرفوا القواعد علماء عثيث الزن بعدهم لا يترك بين العلم من حيث القطع والزن فالعلماء بمعنى التطبيق على سبيل الضم او القطع يرى علماء اخرون في رسختنا بين هذين التقسيمتين تا وجود الماء في العين في التصديق على وجه القطع بينما المعرفة والتصديق على سبيل الظلم سيطر يقوم بنوما وأن هذا العين ليس كل مباحثه تسيضه قطعا باكير ما يسيضه القطع وكير ما يسيضه بمر وإذا لا لعل المحففه هنا مع رجع عن لقطه العين من النعص يقصد سياره في بين لحظه العين الذي الذي وصد على تدير القدر وعدل علمه إلى المعرفة التي تجيرها الظن أي ليس تجيرها الثقر ولذلك قال علمه في الأصول هو معرفة القواعد لم يقل هو علمه في القواعد وإنما قال معرفة القواعد لبيان ان هذه المعركة قد لا يكون سبيل التصديق بها على وجه الا علم وجسر المعركة هنا قيم يقرد بنا عم الله تعالى لان الله تعالى بالأدلة انما اسم هذا كبير القطر جاء اخرج بالزيد شد معرفه وما علم موايد كان بعد ذلك معرفه سوى القواعد القواعد جمع قاعده والقاعده هي قول درس كل اندريت تحتها جزتيا هذه الخواعد اطلقها في التاريخ وعند علماء عصول يقيدون هذه القاعدة بالعموم أو بالإخلاق أو أن تونها هو قد يذهب في قول المعرفة ان كانه الا العامة وكان اولى ان نذهب اننا في اننا مندرس لكن قدني هي القاعده هذه ذلك لأن القاعدة الأسورية لا ارطباط بالقاعدة الأسورية من ناحية المسمى قوم الكل واحد منهما يبتر في عصور الأسورية غير أنه لترب الليرا وجمنعه من النساء يختم سائر عامل وخرب ومن, عن ومن بين التحرية التحرية ان صواريخ دائمه القاعده الثقيه القاعده الصوليه ان القاعده الثقيه حسين ينبغي في ذاته جزئيات كثيرة بلا واطفة في أبواب شتى فحكمها حكم أغلبي لا يخلو من مستثمات كثيرة تلك المستثمات قد تسكل قواعد أخرى وتلك القواعد إما انتندرجها تحت قائدهم وإما أن تكون قواعد مستثلة عن القائد السبرى بخلاف القائد الأصولية فإن القائد الأصولية تتصف بالعموم وأن جميع جزئياتها يمدني تحتها بصورة مطلقة أيضا من الثوارع بين القاعدة الثقهية والقاعدة الغسورية أن القاعدة الثقهية تنسأوا لعداء بالخص كل المضائر والمثماكلات بقياس لاحظ تجمعها قاعدة الثقهية بمعنى ان القاعده اللغويه ليست دعاء في الاصاله في البات الجزيئيه لذلك الصيغه السعوديه فهي اقيره في البات الجزيئيه بحيث في مصدر وسيره من ابلغ ليا فقهيا ان مصدر الرياض السعودي يعليه يقتضي الفرض الذهني ان تكون القواعد الفقهيه متاخره عن النص ومسرعه عن ذلك عن سروج القاعدة البسولية الفرض الجهني يقتضي ان تكون شابقة وان تكون قبل وجود الحفظ جارسة بكون هي التي تنسئه وهي التي تستقرده من الغرض فإن القاعدة الشخية غرضها تشهيل مجمة الفصول في معرفة الخط أو الأحكام باستخدار القاعدة الشخية بخلاف الغرض من القاعدة أو بخلاف من القاعدة الأسورية فهي غسيلة يستخدم المستند في القوايا والمداحذ بزياد انtoken الثرى من هذوليا التطبيقي كذلك من الصور بين القاعده السفليه لا القاعده الاصوليه ان القاعده السفليه له علاقه مباشره بالثقل الشرعي اي انها تتعلق بالاحكام بلا وافقه لا ان تعلق الاحكام والاحكام تتعلق باسعاد المثلثين بل غالب ان القاعده الصغنيه ترتبط مباشره بفعل المثلث مثل هذا القاعدة الأصولية فلا تتضبط في موضوعها إلا بمعرفة حوال قواعد أو بمعرفة الأجلة وأحوالها ومراتبها بمعنى أن القاعدة الكفهية الأصولية تتوسط بين الدليل والخصف. فيتستخدم الخصمة من الدليل فيتتوسطه بسلاح القاعدة التحذية. ايضا من التوارق التي يمكن ان يقارب في هذا التحذي هو ان القاعدة التحذية من حيث حذيتها مختلفة. المتفرق فيها بمعنى اختلف العلماء فيما في ما نبا كثير القاعده التقليه الصحيح ان عوان البيت بحده تكونها عن الكف ولا تتعلق بالجديد ومما الذي يتعلق بالجديد والقاعده التقليه التي تستخرج فالضغطنا من الدليل لتجتمع هذه الصروع الثقهية وتكون بجابتها قائمة لتجتمع هذه الصروع الثقهية لتكون بعد جابتها بالنظر الى وجود خياس موحد بينها ان يوضع عليها قائمة الثقه اللهم إلا أن كانت هذه القواعد تمثل أحاديث مباوية ففي هذا الحال ما أجراء الصفعاء من أحاديث تجرونها مدرى القواعد الثقهية فتكون لها الحجية لا من حيث ذاتها ولكن من حيث كون قاعده كل قاعده في مذهبه حديث نتاوي عن حديث لا ضرر ولا ضرار و حديث ان حرام ذمان في ذلك من الحديث الذين اجرا القواعد مجرى مجرى القواعد التشهير مثل قاعده الاصوليه القاعده الاصوليه يثبت كل العلماء على خذيتها على خذيتها بالجملة بمعنى انه فيه اجل وقل في مدى خذيت مثلا المدى بالصحابي ومدى خذيت مدى سج الجلالة الى اخره لكن يختلفون بالجملة على ان القاهرة الاطورية القاعدة يحفظ بها ويتدلل بها في افتحراج الاحكام من عدلتها ولذلك ماذا تعارض القاعدة التحرية والقاعدة الأطولية الواجب تقديم القاعدة الأطولية على القاعدة التحرية بآطالتها في إخداف إياه بعد ذكر هذه القوائد أو المنزلات التي تكتشفت من القاعدة السطهية من القاعدة الأصولية نعود إلى قوله القوائد معرفة القوائد هذه القواعد الكليه التي أراد او قصد المصنف منها هي القواعد التي تند أو تستند الى القديم. الزمن هذه القديمه هي القديم الذي قديم. وهذه القديمات يرجع خصوصا الى القرار الكتاء والسنة الصحيحة وإلى قواعد اللغة العربية وعدنة. وإلى إجماع السبب والآطاع المروية عن الصحابة الكبيرين وتعود أيضا هذه الأدلة الإجماعية إلى السكرة الكبيرية وإلى العهد الكبير ها يا الذين يشدد يا الجدماء التي تعرف والقواعد ويقعون كما سيأتي في امثلا لاحقا التعيين التعريف كان جيدا ايضا قول القواعد جارنا ان مراده تلك القواعد العامه الكليه وفيه أو في ذكر هذه القراءة يفرض من هذا التعريض كل دليل الجزء أو تبطيل أي ليس إجماله لأن الدليل الجزء أو التبطيل يتعلق بعلم الخلاف أو علم الشخص ولا يتعلق بعلم الأصول قوله بذلك الذي المعرفه استنار المصنف هنا يعرف كل حد وهو في سرار المعرفه بقول الماهده التي ذكرت او يعرف فيه عند العلماء طون الحجود عن التسراح بمعنى انه لا ينبغي في الحج ان يؤتى برخبه ويقرر فيه نفس السليم كان معركات ويعرفوه في المواكس وكان الاولى ان يقال يتوصل بها مثلا معركة القواعد التي يتوصل بها الى استفادة من أحكام الأفعاد من أجلة الأحكام لكان أولى درساً لإتصراف الحب أو في التعليم قلوا بالغاوث كيف تستفاد أحكام الأفعاد المراد في الأحكام ها ونا أحكام الأفعاد هي الأحكام العملية التي تقتضي فعلا وعملا منها ما يرجع إلى عمل القلب كيجوب النية ومنها ما يرجع إلى عمل اللسان كذكر والقرار ومنها ما يرجع إلى عمل الجوائر كمختلف العبادات من صلاة وحج كما إلى ذلك ومنه يفترض من ذكر أحكام الأفعال تلك الأحكام التي لا تتعلق بالعمل ولا بسيطية العمل فيخرج من هذا التاريخ الأحكام الاعتقادية التي لا تتعلق بتنفيذ العمل ف ف او كان من دي لا استعمار لقدوم و ان و هو حق ولزمنا اف الى هذه الاحكام الثقافيه لا تتعلق بتنفيذ العمل ايضا الاحكام الاخلاقيه في التم ووصاني انصران كما الى ذلك هذه احكام اخلاقيه و هي احكام نظريه كحكم لان الاجماع او القياف حجة فهذا حكم النظر لا يتعلق بالاسعال فاذا نقول احكام الاسعال يتعلق فقط بصيحية العمل فما لا يتعلق بصيحية العمل يقرد من هذا التعريض فيكون كل من الأحسان الاعتقادية والأخلافية هذه كلها تقرد من علم أصول الشرطة ويجيب بعض العلماء في الأحسان هذه يقيدونها بالصرعية أي الأحكام السرعية العملية المراضي العملية للأفعال والسرعية يتخليط ليخرج بذلك الحكم العقلي لأن الأحكام العقلية كالواحد نصف بثمن والكل أكبر من الجلد والجلد أكبر من الكل هذه أحكام عقلية لا تتعذف معنا في التعريق. ايضا يخرج اذا قيدناها بقيد السرعية يخرج معنا ايضا الاحسان اللغوي. كالتاع المطور والمسعول منصوب. ويخرج معنا ايضا الاحكام ال60 التي تتعلق بالحج سنام محرفه ومنه داري ويخرج ايضا من التامين ايضا الاحكام العاديه التي تعوجها حشاشا نزول المطر بعد الرعد تالي دواقه قانون عاديه فاذا تقرير التعريب ب تقويم الفرق ما بين الفقات الشرعيه يخرج منها الاحكام العاديه والاحكام النسبيه والاحكام العقديه فضل عن الاحكام العاديه من ادلة الاحسان. من ادلة الاحسان. الدار والمجرور ها هنا من ادلة. يتعلق بحثة المعرفة. في معنى المعرفة الناسعة من ادلة الاحسان. و كانت هذه المعرفه الناس عن جوله الاحسان هي ان مكتشفه يريدنا ان انها مكتشفه من بعض اعداد كل قسم لم لم كتابه ولا نسخه من الجديد حتى العم الذي يقل بغيره يعرف الخط لكن لا يعلم لكن لم يعرف كونها مؤنثا من الذكور الجزئيه يخرج منه عند منعرفه ال اعرب قال ابن قدده العلم بالقواعد يخرج بهذا القيد علم الوعي والصانه ورعا وعلم تدريب علم النبي صلى الله عليه وسلم بان علمهم لم يكن ناسئا من الدرس وعليه بعد ذلك ادله الأحسان المراجر الدليل التصريح وهو الدليل الجزء الذي يتعلق بحاجثة معينة وعبر الدجارة المسالا أصبح بمقاله وهو أن قوله فهذا وأخيم الصلاة هذا دليل جزء يتعلق بحادثة معينة على وعية الصلاة فالقصودي يبحث فيما يبحث في الأجلة الإجمالية مثلا من نشوط الكتاب والسنة في الأوامر فينظر في الأوامر إلي يعرف دلالة الأمر من, من نشوط الكتاب والسنة فيجب أن قوله تعالى ما كان من مؤمن ولا مؤمنة لعصيت أمري وقوله تعالى أيضا لا يعفونا الله من الأمر فيعرف أن هذا أن مخالفة الأمر يتركب عليه العثيان فيعرف أن العثيان يتركب عليه العقاب لذلك قوله تعالى ومن قلنا لا نؤمننا بقوله سائر الاعران فهي الذي ما يخالفون عن امره عن صيبا او فتنا اي صيبا ما يذنيني سيدري ان مخالفه الامر عليه العقاب سيدري وقال ذلك أن جلالة الأمر هاو ما تبت في الوجود القاعدة انطلاقا من هذه الآيات الموجودة سواء كانت من هذه الآيات أو من الأحاديث التي أيضاً يستقررها فيجب مثلاً فيه صلى الله عليه لولا أن أشق على أمتي لأمرض عن ذلك لفراءة عن ذلك لفراءة عن ذلك لفراءة عن ذلك لفراءة على الأمر فأو أشق من الاتحباب فيفهم أن من أمر فيه بالوجود ثم ينظر أيضا في فهم الصحابة الذين عرثوا أو علموا أو أنهم آهل الضغة وآهل اللسان فيجب أنهم لا يختلفون في ألامهم لأنه إنما هو باللزوم والحسن فيتأكد في وضع القائدة ويضعه دماء على استطراعه لمصورة الكفاب فالثناء دائما على فهم الثلاث اذا اعطى اذا نصا الامر يفيد الوجوب او الامر يفيد الوجوب تنادى هذه القاعده التي استخلصها راغداني بن الفراء من امام كتاب السنه فياخذ الدليل الجزء ايه فهم تمسك في قوله تعالى وعاق المصطلح في الأمر فيعمل ويستمس إلى القائد التي اجتحت معها كما رأينا قبل قليل أن الأمر يفيد الوجود فيحكم على الصلاة بأنها واجبة واجبة تنادا إلى القائد الثالث في ذلك ألا وهي قائد أصولية معفوضة من أجلة إجماعية فكذا يخرج الحكم الذي هو وجود الصلاة وكذلك يفعر بالنسبة للناعي ينظر إلى المناعي ماذا تثير فيجب أن الصحابة لن يزالوا يرون أن المعي يصيب التحريم وأن تارث المعي عاصي جمعا وأن العاصي يترسد عليه للقاعد ويضع جلالة للأرض المعي أن المعي يصيب التحريم فيستخدم هذه القاعدة في دريد الجزء يقع عليه قال تعالى ولا تقربوا الزنا قال دليل الجزم يتعلق لحادثه معينه الا وهي قربان الجنا و في التي استفادها من عمان المساك وهي ختم اداء الدليل الذي هل لديك أن طربانا جمى حراما نادا إلى القاعدة وأن النهي يفضل التحريف فإذا الذي ذكره هو أن المشتير ويتوصل بوافقة القواعد العامة التي يستقرضها من الأجلة الإجمالية إلى استنباع، استخراج، الحسن، الشرع العملي من ذلك الدنيل الخطيري ويقرر الخص ولذلك كانت القاعدة الأصولية تتوسط بين الدليل والحسن. بحيث ان القاعدة الوصولية تستخرج الحسن من الدليل. وهي عصيرة في اثبات جزياتها كما تقدم. ثم فالذلك كنا نرى المثلث عن الحديث على أربعة سبوات بدأ بالباب الأول وقد فصل الباب الأول في أسعال المثلثين العلماء يترجمونها كتولهم إلى أبواب وقصول والمعارف في الباب وفرج في خاتف يتوصلوا من الداخل إلى الخارج ومن خارج إلى الداخل لكنهم أقضوا هذه الأبواب لختمة أولاً فداعاً scytad din Mţie студ there. A'biyto'n Ym Бар d intensive fe d eben sorg la rada nefes clo dl Dsorg Scrita Fear ddif maes أن الطالب أو الطارق إذا ختم باباً وشرح في غيره كان أنفط له وأبعث على التحصيل ما لو سمر أو بطوله فبذلك وضعه مثل هذه الأبواب فقال, فقال باب الأول في أسعاد المسلطين في أسعاد المسلطين وردت نتخى فخرى في أسعاد المسلطين كهي المثورة على حالي الشتفات مستطباق هي من غير في ذكر غير الجمع وعراها أحسن من لحظة الجنة في أسعال المكلفين وأنه بعد في الباب, الباب الثاني يقول كل فعل من أسعال المكلفة بفراج لحظ المكلف استعمال الاخلاص لفظ المثلث ابل من استعمال لفظ المثلثين مشيئتي على سيرة النبي صلى الله عليه وسلم خاصه في اثار النبويه وان الزمن قد لا يتمنوا الأحيان الخاصة نفي القرض نسجن للجمع يتجزنهم ونفي الزمع لا يلزن من عونة القرض تذكر القرض شوالي لان اولاه في جميع افعاله صلي وان تدعي في جميع قريه لكن ما يذل بعد ذلك يثيق ان الوه مكتوب له علامات للعقاد جميع افعاله تنارق الوه دي ظاهره او دياركه الباطنه المراقي دياركه سلطهنا يا عمل الرسل من مكان ف خفبه طول راقتين باخلاص فايت يا عمل الرسل يا المراد بالذائحه فيكل عضو عامل فاليد يرينا الى ذلك قد يتضعوا او تتضع على القلب تحتاج المسح الى نظر ارد على ذلك وذلك بان يجري على نقطة طلب الله وإذنه طلب الله سبحانه وتعالى وإذنه وحكمه اي حكمه الذي يتعلم بأخير المسلطين. فهي من نرى بمقتضى طلب الله وإذنه هو إذنه. فهو ما من بجيء لك النظر على مقتضى طلب الله وإذنه. حين تكون أسعاده على وصف الأحيان التي أمر بها إما وجوباً وإما نفداً وإما أمر بتركها تحريماً على وجه التحكين وإما طلب تركها على وجه التركيح كما طالب كما وهي التراعة ايصن مخير بين فعلها وتركها ان طلب طلب الغني يندعي ان يكون عند المثلث او منصوب به يندعي ان يكون مع أن يعرفه المثلث حتى يصعه أن يصيح الله حنى وتعالى المأمور به حتى يوصع المثلث أن يعمر به يسترق أن يتطوره حتى يتطور انتفاده أن يتطوره في الظلم حتى يوصعه بالفعل إذا كان لا يساعده أن يتطوره لا يساعده أن يمتثل للأمر الذي في أدن يكون معلوماً أن المأمر به كان أمره من جهة سبحانه وتعالى حتى يكون مطيعاً بمعنى أنه لا يمكن التقرد بلا تنفيذية التقرد إلا بعد معرفة صوم المأمور به هو أمر من الله سبحانه وتعالى <تصفيق> هذا من مقتد العبودية لهذا قال من مقتد العبودية العبد بربه يكون نتيعا والمراضي بضبطئة إلى انتثال أغامره وإشتماد نواهيه لكن لا يتعوه الحم يمتسب لأغامره إذا كان لا يفهم المأمور به ولا يتطور المأمور به أو لا بد أن يكون المأمور به يتطوره في كل حتى يمكن بعد ذلك أن نمسكده ومن جوة أخرى لا يمكن له أن يفضل منه الطاعة والانتدار حتى تكون المرية التقرب يعلم أو يعرف كونه الحمر لكن من جهة الله سبحانه وتعالى وإذا لم تكن أمينة التفضل بهذا العمل إما لا تكون فيها الإخلاق وإما أن يكون الفعل ورد على خلاف مقصول الشارع وإن كان كذلك فلا تسمى هذه العبودية ثم بقدره يوجب ان اجمال قال يذكره في قوله الناطي انه في جميع احوال ديا هذا الاجماع بتفريق حال فليس هذا ما طلب منه فعله ويصرف ما طلب منه تركه او فينا هذه ما لا يستطيع لي وتصغي كما يقولنا هل الافعال هل التي تفعلها الشعر والصرف والنحو هذا الشعر اي يقسم الى قسمين الفعل حيث قونه آت على جيئة التحكيم أو آت على جيئة الترجيع وما طلب منه أن نترسه إما آت من جيئة التحكيم أو آت من جيئة الترجيع ولهذا هذه الأسعال أن الرسورة هذه التي يتعلق بها الحكم وهو الحكم في قوله على مقتضى طلب الله وإذنه قصد فيها الحكم الاقتبائي وهو الحكم التكليدي جالس لأن الحكم السرعي ينقسم إلى حكم التكليدي وحكم قوالي فانا ذكرت في استخدامي اي بقوله على مختبر طلب الله مني لو شك وجدت في هذا ما صار كشكا وما صابت على او ما او ازداد ضوء حتى نرى في فعلي وشكي هنا ايضا في قوله لا بده اذ كل فعل من اصحابه لا بد ان يكون مغنور بالفعل او مطلوب الطرق او معدونا في فعله في الاسارة احدثت ان اوديها أو ان اضمنها ان الامر ان ورد فهو العطل اما الناي فهو صرع عن الامر جابت بان الامر هو استدعاء وطلب أما الناعي هو جزء من الأمر في ناحية أن الناعي هو طلب السرق والطلب هذا هو جزء من الأمر الذي تبق ذكره وهو أن الأمر استدعى وطلب إما أن يكون طلب فعله أو صلب الزفن. فكل ما يثبت في الأمر يثبت أيضا في مقابله في النعي. ولكن في المغاير بالأمر. ولهذا كثير من العلماء يستغنون عن نباحث النعي. إذا ذكر ذكروا ويجانعوا من الأمر أي بقعوا جهة الأمر كثير من المداخل المعي لا يتعرضون لها فلا يكونون مثلاً في كتبهم أن النعي عن الشيء أمر بضجه اتفاء بالقائد المعروفة أن الأمر بالشيء نعي عن ضجه فلا يشكرونها الفاعل الذي تصادفها كما رأى صونا ان ان العيش هو يعني ان لا يتم استنابهم في ذلك في فان بالقاعده المعروفه عن الامر بالخير الامر بالخير لا واجبين ظهر هذا حاولين هلا بالمنى عدم تعوض الى هذه الجزئيه الي كل كفاله او ضمان انظر الى يمثل طرعا من الامل فكل ما يحدث في الامر يثبت لنا شيء متقابل ان تصدق ذلك الى الدور الثاني في احكام الوعدة العالية هنا احكام الوعدة العالية يقسمها الوعدة العلم الى آية الثمانة العلي احكام احتقادية التي تبحث في العقال والسلام العاملين هذه ان احترم العاملين يطلب اسرع حلول الذي لا يرضون عنه الله المتعاقد دعائي ان على أجهزة اكتظاره أو كثيره أو الراس والجارسون أو الغنز قوضون يتطعب الله على المتعيّة بالمثلث على أجهزة الإصراح من حيث إنه المثلث بناء ان ان الخصم استعلى العاملي يتعلق بالاسعار اننا نصور المال وتاثيره على كل ما يتعلق به يقول ذلك كل سائل من اسعاري المكمله او الظاهره ولنبارقنا لا بد أن يكون قد تعلق به حكم من أحسان الله تعالى لأن الإنسان لا هو فهما هذه البارة تعالق بها حكم واجعة فحكم واجعة هو وفقه فهو سلامه علي اذن ناقه الله تعالى تعلو رقبي في انبياتنا من من هذا مثولي هذا قول سبح الله تعالى ان يريد تعالى قوس يان مثلي كتقاض لذلك هذا هل اذكر الله في ساعاتنا الله انه لا اله الا هو قوم الشكاء الذين يتعلقون بالسلطه ليس صحيحين سبحانه وتعالى كما قالوا وكالا الله لا إلا الله إلا فهم أخفاظ لم يتعلق بأسعاد من شلطين فإنما تعلق بالصفر من صفر لا يرد وشلط. من التعليف أيضا كل خفاظ يتعلق بأسعاد التي سبحانه وتعالى من أفضل التعالى اللهم شيء. وأيضا أنه تطعب إذا تعلق عبدات المخلصين لا في أسعارهم لا يتنمع تطبيقا منها قوله تعالى فلقد خلقناكم فيما تورناكم هذا تعلق عبدات المخلصين وقد يتعلق بالجمادات كما تقول التعالى وليوما نصير الولاي تعالي كل وراء خطاب الله سبحانه وتعالى لأنها ليست متعلقة في أفعاد المسلطين وإنما تعلقت في غير أفعاد المسلطين وعظا خطاب الله تعالى إذا تعلق بسعر المكلف فينبغل أن يتعلق أسلعين من ناحية كونهما هو مكلف فإذا تعلق حقاب الله بسعر المكلف لا على إنه هو مكلف فليس جالس بالتفريف وليس جالس بالاتفاة يتعلق بسعر وليس حكما صراعيا قالوا يا علمان ما تفعلون قالوا في طاول وقال تعالى في سوره النحل الذين نسيه دورنا حفظوا ما يسمى اشتقاق التكوين هذا ما يسمى اشتقاق التكوين فَقَوْلُهُ رَبَّنَا أَعِنَّا عَلَىٰ اين يصار شخصا وخطنا لك هذا هو فاردون او غير منه او هو رجل ان اولنا 36 انما يتمنى من لما معنى ان الحكم المذكراه يتضمن الحكم الافتراضي المتمثل في ما الذي يريدني والطلب من الذي كما سي وسبب الخط واصنامي او الى نحت هنا جاءنا واراد ان يقول ان خطاب الله هذا خطاب الله تعالى وهو طلب تويد اوغوه يقول كل خطاة لا يتمنى الاخذاء او التخيير اذا كان خطاة يتهلق بأبعاد المثلاثون لا ينزعك كون اختبار او اذا كان بالعبار او العبار حوالي اعلام هذا يخرج من فذكره هارونا حكم الوارد هو طلبه او اذنه خوض الوارد اشعى الى كل ما لن يكن شوارك فهو بالمطبور من انه ليس حقار الوارد من تعالى بشعب من حيث لنما مكلف كما قول الثالث والله خلق ثم وما تعملون فالأخصار متهلق في هذه لا من يردد فضاء والتحيين والغلق فإنما كن بير في العبر والعبرة والإعلاق أما الضاب الثاني عند تناوزه أن المصنف عندما تناور صحن الله تعالى بكر في الصحن التسليدين والصحن الوضع في حين أن الضاب الأول رضا في الصوم التسليدي والصوم الاختبار فالصوم الأولى إما أن يكون النجاب الغيوان